بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آيات قرانا عربيا لقوم يعلمون لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا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 وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون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 فَقَضَاهُنَّ سبع سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بمصابيح وَحِفْظَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ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 والإنس نجعلهما تحت أَقْدَامِنَا ليكونا من الأسفلين إِنَّ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ التي كنتم توعدون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 أَوَلَمْ يَكْفِبِ بربك أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شهيد؟ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ من لقاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ محيط؟ صدق الله العظيم